الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء والمرسلين أما بعد فتهديكم تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت هذا الإصدار والذي هو بعنوان مكفرات الذنوب الدنيا دار افتراق وتلاق فما السعد فيها بباق فكم افتقر من غني وكم مرض من قوي كم افترق فيها من شمل وكم ضمرت فيها من بسمة ذنوبي قد طغت عني جوابي فما أذري غدا يوم الحسابي كم شاب يلوح على الشبابين وشبابين مكفرات الذنوب أعمال مخصوصة كإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين خالصتين لله لا يحدث فيهما نحس مكفرات الذنوب عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا كتبتك بقربها مخف يا نفسي توبي من العصيان واجتني ولا يغرنك الإبعاد والمالان مكفرات الذنوب الصلاة كفراء الزكاة كفراء الصوم كفراء إقامة هذه المباني كفراء ثم احذري موقفا صاب لشداته مكفرات الذنوب محادرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق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 السبيل إلى كل خير والجهل بالله تبارك وتعالى ومعصيته ومخالفة أمره هي السبيل إلى كل شر قضى الله تبارك وتعالى بذلك والعلم بالله تبارك وتعالى والإيمان به طريقه أولا النظر في مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته كل ما سوى الله تبارك وتعالى فالله خالقه وهو ربه جل وعلا الله رب العالمين وكل ما سوى الله هم عالم الله ربهم جميعا هو الذي أبرزهم من العدم إلى الوجود ولم يشارك الرب تبارك وتعالى أحد في خلق الشيء الله خالق كل شيء والنظر في هذا الخلق باب عظيم جدا كتاب مفتوح من الجزء الذي لا يرى إلى هذه الأجرام العظيم وفي كل جزء آية من آيات الله تبارك وتعالى لأن الله من صفته أنه هو الذي أحسن كل شيء خلق، فهو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى أرّفنا الله تبارك وتعالى بهذا وأمرنا أن ننظر فيه لنعرفه جل وعلا من مثل قوله تبارك وتعالى ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى فالشمس العظيمة وهذه الأرض العظيمة وما ذخر الله تبارك وتعالى فيها النظر في هذه المخلوقات يؤدي إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادة ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيّن السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العجيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد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 وكتاب عظيم يتوفر الإنسان ممن يسموه عالم حتى يحصل على شهادة على شهادات الأرض ثم الدكتوراه يتوفر على جزئية صغيرة من الخلق ولا يستطيع أن يأخذ على شهادة دكتوراه في سن من الأسنان في العين في مرض في فيروس في ورقة من شجرة في نبتة في حشرة يمضي عمره كله في تعلمها ويأخذ أطول شهادة في الأرض سمش هذه الدكتوراه في هذه الحشرة أو في هذا المرض أو في هذه الآفة ولا يحيط علماً بها وهذه جزئية صغيرة جدا من خلق الله تبارك وتعالى فهذا الرب الإله العظيم نشر آياته وبثه على هذا النحو لنتعرف عليه من خلاله من خلال النظر في مخلوقاته ومقترعاته ومصنوعاته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وفي ما فلا تبصرون آية هذا باب الباب الثاني تعريف الله تبارك وتعالى نفسه إلى عباده بما أوحاه إلى رسله سبحانه وتعالى الله احتجب عن مخلوقاته بعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى لأن الذي يقع تحت الحس مبذول والرب هو الإله العظيم سبحانه وتعالى كبير فقد احتجب عن مخلوقاته بكبريائه وعظمته وسلطانه فقد جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلف، ولما سأل موسى ربه أن يراه في الدنيا قال الأول تبارك وتعالى يا موسى قال لن تران ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ده وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بوحي من مثل قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد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 القرآن كله حديث الرب عن نفسه جل وعلا نول آياتي لآخر فمن أرض أن يعرف من هو الرب جل وعلا يقرأ كلامه يعرف من هو الرب وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى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 أنه الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وأنه الرب الجبار شديد العقاب شديد البطش إن بطش ربك لشديد ومن آثار هاتين الصفتين خلق الجنة والنار الجنة أثر لرحمته والنار أثر لرقوبته ورحمة الله تبارك وتعالى وإكرامه وإنعامه على الطائعين من عباده لا حد له ولا حصر له ولا يمكن تخيلها ولا تصورها على الحقيقة عددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هائل جدا من الإكرام والإنعام والإفضال والتكريم والتشريف وما عده الله تبارك وتعالى لعقوبته لا حد له من العذاب والنكال والقرآن كله مليء بهذا وهذا. الآية التي قرأناها من سورة الطور في صلاة المغرب تختصرها هذه القضية أخذه أعداءه بالشدة والبطش والعقوبة التي لا تماثلها عقوب وإكرامه لأوليائه إكراما ليس بعده إكرام يقول الله تبارك وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أقسام إن عذاب ربك لواقع يقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام كلها وهي من مخلوقاته معظما نفسه سبحانه وتعالى بأنه خالقها جل وعلا ثم يقول إن عذاب ربك لواقع ما له من داته ما يستطيع أحد أن يدفع عذاب الله بد يقع ثم بين متى فقال يوم تمور السماء مور تتحرك وتسير الجبال سيرة فويل يومئذ للمكذبين هذا تهديد منه سبحانه وتعالى الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا الدع الدز بقوة هذه النار التي كنتم بها تكذب أيه قالوا له اصلوها فاصبروا يعني على عذاب النار أو لا تصبروا هذا الذي تلاقونه هو جزاء عملكم هذه صورة وهذا أثر من آثار بطشه وعقوبته سبحانه وتعالى وإنساله غضبه بأعدائه وفي الصورة المقابلة قوله تبارك وتعالى من المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم الفكه المرح الفرح خثيث الروح فكهين بما أتاهم ربهم وواقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا هذا أكل الجنة وشرب الجنة هنيئا بما كنتم تعملون متكيين على سرر مصفوفة أصدقاء تصف لهم سرر الذهب يجلسون بعضهم لبعض لأنه لا عمل ولا شغل وراءه للمنادمة والمتعة بحديث بعضهم لبعض وزوجناهم بحور عين ثم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم في منازلهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ما أنقصناهم من عملهم من شيء يعني لا ينزل الوالد إلى ابنه الذي هو دونه في العمل بل يرفع الابن إلى والده الذي يسبقه في العمل كل مريم بما كسب الرهيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير قشمرة مع أن خمر الجنة يفجر تفجيرا يفجرونها تفجيرا وانتزاع كأس انتزاو أحدهم الكأس من يد صاحبه أسل قشمر وإلا فليس الانتزاع لل للقبلة الشراب فالشراب أنهار تجري ولكن يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون تذكر تذكرون ما كان منهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين كنا قبل في الدنيا في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين أشد الخوف من العذاب فمن الله علينا وقان عذاب السموم عذاب النار إن كنا من قبل ندعوه كنا في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم ثم قال جل وعلا فذكر ذكر بهذا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون هذا يجب أن نعلمه لنعرف الرب لأن من جهل الرب جاهل تجرأ عليه الباب الثالث من أبواب معرفة الرب سبحانه وتعالى تصريفه أنه يتصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى ولا شريك له في هذا التصرف. كل أنواع التصرف. فهو الذي يحي ويميت ويذل ويعز ويغني ويفقر ويمرض ويصح ويهدي ويضل كل التصريف يديه سبحانه وتعالى قل اللهم ما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ومن أعظم تصريفه في خلقه أن جعل منه مؤمن وكافر أعظم تصريف لأن المرض والصحة شأن يسير والضحك والبكاء في الدنيا شأن يسير لكن الضحك والبكاء في الآخرة لا شتان ما بين ضحك أهل الجنة وبكاء أهل النار هذا أمر ما يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما في وليست الفروق فروق كالفروق في الدنيا بين الغنى والفقر وبين المرض والصحة لا أمر مختلف تمام فهذا أعظم تصريح بالهدى والضلال لأن مآل الهدى إلى جنة قد جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان الحبور والسرور ومآل الضلال إلى نار جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان النكال والعذاب يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يعني حتى من يلقى في النار ما يلقى بأيديه ورجليه يقدر يقفز لا يلقى مكبلا أفمن يتقي بوجه يسوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون يتقي وجهه الإنسان إذا وقع في خطر بإيش يتقي يتقي بأيديه بأيديه برجليه حافظ على وجهه لأن الوجه أشرف شيء لكن هذا يتقي وجهه يدفع عن نفسه العذاب بالوجه لأن يديه مكبله ورجليه مكبله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا يوما ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا من جاهل هذا جهل الرب فمن جهل أنه البر الرحيم المتفضل المنعم المكرم سبحانه وتعالى ذي يكرم أهل طاعته هذا الإكرام الزائد عن الحد لا حد له الذين أحسنوا حسن وزياد هذا الرزقنا ما له من نفاد. ما يعطيهم قدر حاجتهم لا أقل أهل الجنة يعطى عشرة أمثال الدنيا وشجرة في الجنة تكفيه بل لو أخذ قطفا منها يكفيه طول عمره كما قال النبي في قطف الجنة قال أريد الجنة والنار دون هذا الجدار وقالوا يا رسول الله تقدمت وفي الصلاة صلاة الكسوف قالوا تقدمت وتأخرت رأي استفعل شيء لم تكن تفعله في الصلاة تقدمت وتأخرت قال عرضت علي الجنة والنار دون هذا الجدار فلما رأيت الجنة قلت تقدمت لأخذ منها قطفا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا قلت الأمة تأكل منه ما الدنيا ما بقي قطف واحد وذلك أن كل ثمر في الجنة لابد في التوي واللحظة أن ينبت مكانه ما تيش ينقص الجنة إذا أكلت جاء ما محلها مكانها شيء لكن لما إذن كل هذا إكرار هذه الزيدة في الإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال هذا العقوبة والإكرام هذا الإنعام الجهل بهذا جهل فمن ظن أن الرب هو الرحيم الغفور ولا شيء وراء ذلك تجرى تجرى ويساء الأجاب ومن ظن أن الرب يعاقب فقط يأس ولا بد من هذا وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عد الله تبارك وتعالى يعني من العذاب ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عد الله تبارك وتعالى من المغفرة ومن الرحمة ما يأسَ من رحمته أحد ولذلك لابد من هذا وهذا فالمؤمن إذا علم ما أعدَّه الله تبارك وتعالى من النكال والعذاب لأهل معصيته ما طمع أحد في جنة وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد من خلقك إلا ودخلها قال ما في أحد من خلقك يسمع بهذه الجنة وما عدت فيها إلا ودخلها ثم حفّه الله تبارك وتعالى الشهوات ثم قال له اذهب فانظر إليها فلما ذهب ونظر إليها بعد أن حفها الله تبارك وتعالى بما حفها بها من المكاره قال أي رب والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد من خلقك لعقبات التي دون ذلك ولما خلق الله تبارك وتعالى النار قال يا جبريل اذهب فنظر إليها فنظر إليها فقال والله يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك لا يسمع بها أحد من خلقك فيدخله أي واحد يسمع بها اثر منها فحفها الله تبارك وتعالى بالشهوات ثم قال اذهب انظر إليها فلما ذهب ينظر إليها قال والله يا رب لقد خشيت ألا ينجو منها أحد الملع حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات فالشهوات وارتكابها طريق النار والمكاره وخوضها وتحملها طريق الجن موضوعنا اليوم عن المعصية المعصية معصية الرب شيء عظيم ليش عظيم لأنها معصية الرب الإله الذي خلقك وسواك فمعصيته معصية وأصلا ليست هناك معصية إلا هي تكون في حق الرب لأن حتى ما يسمى بعصية في التقصير في حق المخلوق هو في النهاية في حق الرب لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع ما شرع حل الحلال حرم الحرام مش عالى لكل حق الحق حق الوالدين من الذي, من الذي حقه الرب الإله سبحانه وتعالى فكل ذي حق حق كل ذي حق ما حق الله تبارك وتعالى حقه وجعله حقا إلا الله سبحانه وتعالى معصية الرب إخوة شيء عظيم شيء كبير ولا شك أن معصية الرب تتفاوت فأكبر ذلك الشرك به سبحانه وتعالى والكفر به كما جاء في الحديث حديث عبد الله المسعود سأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق أن تجعل الله لداً وهو خلقك وهو خلقك يعني والحال أنه هو الذي خلق فالشرك بالله تبارك وتعالى هذا الذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى ولا يقبله من أحد مهما كان لا من ملائكته ولا من أنبيائه ورسله ولا من أدنى عبد من عباده إن الله لا يغفر ونشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الملائكة قال تبارك وتعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قال لأنبيائه ورسله قال لخاتم رسله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسر بل لله فاعبدوكم من الشاكرين ثم ما دون الشرك والكفر معاصي مما جعله الله تبارك وتعالى معصية كل مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى معصية وذم. وهذه الذنوب بعد الكفر والشرك في كبار وفي صغار وكل ذنب مكتوب كل ذنب ولو صور محسوب ومكتوب وهو يرهن فاعل ومعنى يرهنه يعني يجعله تحت المشيئة وتحت العقوبة وتحت المؤاخذة والمحاسن صغير ولا كبير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولذلك كان أولى عمل يعمله الإنسان أن يفر من الذنب أن يفر من الذنب مهما كان ربنا أخبرنا أن أول ذنب عصي به من هذا الجنس آدم وذريته معصية آدم وكتل معصية مخالفة الأمر الله كل من هذه الشجرة كل من شجر الجنة كله إلا هذه الشجرة لا تأكل منها فأصى وأكل من الشجرة لها الله تبارك وتعالى عليه ليس الأكل من الشجرة اسم في ذاته يعني مفاحشة مو منكر في ذاته وإنما أنه منكر لأنه مخالف خالف أمر لابس فكان هناك مساعدة قال تبارك وتعالى لهم ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين فكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن فر من المعصي قال ربنا ظلمنا عن نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا كلنا مبين هذا كان من رحمة الله كما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الفرار من المعاصي هذه عمل العبد المؤمن الدائم كيف يفر من معاصيه ومن ذنوبه ومن أخطاءه سأسرد بعض ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي من هذا العمل كيف الإنسان يفر من معصيته أول شيء هو التوبة إذا وقع في معصية فهذا يجب أن يفر منها بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والتوبة تعني الرجوع إلى الله تاب معنى رجع إلى الله عز وجل الحق وأن يستغفر الاستغفار طلب الغفو يعني طلب الستر أن يستر الله تبارك وتعالى هذا الأمر وطلب المحو أن يمحو الله تبارك وتعالى هذا الأمر من سيئاته ومن كتابه ولا يكون هذا إلا بالندم على هذا الفعل وأنه قد وقع منه ما يستحق به العقوبة لأنه خالف الأمر الإلهي وأن يكون في قلبه عزم على أن لا يعود على ذلك ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه فتح هذا الباب على المصدر يغفر لأحدكم ما لم يغرغر إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب قبل الموت فوليك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم الحكيم ثم لا يقف باب التوبة بالنسبة للعالمين إلا إذا خرجت الشمس المغرب وذلك أنها إذا رجعت من المغرب ورآها الناس آمنوا جميعا وهذا وقت لا ينفع فيه الإيمان كما قال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا وأقول من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يغفر الذنب كله ولو كان كفرًا والشرك بالتوبة ورجاء الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تبارك وتعالى في شأن من وقعوا في الشرك قال ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم ألم أنهم وقعوا في الكفر والشرك وتعجب الله تبارك وتعالى من دعواهم الإيمان مع يعني تحاكمهم إلى غير حكم الله تبارك وتعالى قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالاً بعد فدعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة والاستغفار وأنهم لو فعلوا هذا واستغفر لهم الرسول طلبوا كذلك يعني الدعاء من النبي صلى وسلم يدعو لهم لغفر الله تبارك وتعالى هذا فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله يغفر الذنب صغيره وكبيره بالتوب والرجع إلى الله والإنابة له سبحانه وتعالى الأمر الآخر أن يجتنب المؤمن الكبائر فيكفر الله تبارك وتعالى عنه الصغائر وهذا الصغائر عمل يومي فإذا اجتنب الكبائر أزال الله تبارك وتعالى عنه الصغائر لم يحاسبه كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم الصغار إن ربك واسع والمغفرة فهذا من ساعة مغفرة فيه سبحانه وتعالى هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التق. الأمر الآخر الطاعات الطاعات كفر وخاصة الفرائض العظام مباني الإسلام مباني الإسلام كفرات تحقيق التوحيد أشر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة الزكاة الصوم الحج كل كفرات إقامة هذه المباني كفرات ففي تحقيق أشر أن لا إله إلا الله شاهد حق عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفر وفي الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا جار غمر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا فقال قال فذلك مثل الصلاوات الخمس يمحو بها الله الخطايا وفي الزكاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وكان إذا أتى الصحابي صدقته للنبي له النبي يقول اللهم صل على آل أبي أوفى كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى وفي الصوم يقول النبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه غفر له ما تقدم ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع يوم ولدته أمه أي من ذنوبه فمباني الإسلام هذه كفارات هي درجات وطاعات وهي كفارات للذنوب ثم المولاة بين الطاعات إذا وليس بين طاعة وطاعة غفر لك الله تبارك وتعالى ما بينهما كما جاء في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرت لما بينها مجدنبة الكباح فالمؤلاة بين الطاعات كفارات أعمال مخصوصة الأعمال المخصوصة هذه مباني الإسلام أعمال مخصوصة كإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين خالصتين لله لا يحدث فيهما ما نفسه حريث عمر بن الخطاب الصحيح قال من توضأ نحو وضوي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر إلا غفر, إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الأعمال العظيمة أعمال كثيرة بينا فيها النبي أن الإنسان قد يعمل عمل صغير مشكور فيغفر الله سبارك وتعالى كما في الحديث أن رجلا رفع شوكا من الأذى عن طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له ورجل زار أخا له في الله فشكر الله له فغفر له ورجل ثقى كلبا يأكل الثرى من العطش فشكر الله له فغفر له فهذا أمر عظيم قد يؤدي المؤمن عمل صغير قليل لكنه عمل مشكور عمل عظيم يدل على إخلاص نية على همة على طيبة على أنه يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى وتوجهه فيه لله فيشكره الله وتبركه عمل قليل لكن يشكره الله يعني يعطيه على هذا العمل القليل هذا الجزاء العظيم منه جل وعلا كذلك مما يكفر الذنب دعاء صالحي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء العبد الصالح فإن العبد الصالح إذا دعا لأحب المغفرة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له إذا جاء أمداد اليمن فاسأل عن رجل اسم ويس بن عامر قال له إن استطعت أن يستغفر لك ففعل فكان في خلافة عمر الخطاب كلما جاء أمداد اليمن يعني في مرورهم إلى جبهات مفتوحة للمسلمين في الشام وفي مصر وفي العراق وفي فارس يسأل عن هذا ويس بن عامر القرني إلى أن وقع عليه فقال له أنت ويس ابن عامر كان بك برث فبرأت منه إلا موضع درهم فقال نعم قال له سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول وذكر له هذا وإذا جاء رجل بار بأمه لو أقسم على الله لا أبره إن استطعت أن يستغفر لك ففعل فقال له استغفر له فاستغفر له ثم قال له أين تريد وين وجهتك قال وجهة الكوف فقال له أكتب لك لاعاملها. فقال لا أحب أن أكون في غبراء الناس يعني عوام الناس. فذهب وكان عمر دائما السؤال عنه فلما جاء رجل من أشراف يعني هذه القبيلة فسأل عنه قال له الله هو بحال الرثة وبيه بيت رف فذكر له عمر بن الخطاب لهذا الرجل الشريف في هذا القبيل ذكر له ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع لقي ويس وقال له استغفر لي قال له أنت يعني حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي أنت يعني تستغفر لي فقال له استغفر لي قال له أنت حديث عهد بسفر صالح فاستغفر لي ثم قال له ويس لقيت عمر قال نعم فاستغفر له ثم بعد ذلك خشي أن يفطن له الناس ويفتنوه ففر على وجهه حتى لا يعني يعلم به أحد الشاهد على كل حال في الحديث استغفار استغفار المؤمن لأخيه ما من مسلم يصلي عليه أربعون إلا في باب على كل حال من باب مغفرة الذنب والخروج منه توسل الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين من مجاب الدعوة من الذين جعلهم الله تبارك وتعالى من الذين استجيبوا الله تبارك وتعالى فإذا النبي قال في ويس: قال لو أقسم على عبد لو أقسم على الله لا أبره هذه بعض الوسائل التي أرشد الله تبارك وتعالى إليها للخروج من الذنب وبعد ذلك المؤمن يجب أن يكون على يقف دائم من المعصية يخاف من المعصية خوف من عدو لأن المعصية تأثرة تقع في الأسر والشيطان يستذلك يستذلك ويأخذك حتى يقع في المعطية كما قال تبارك وتعالى في شأن آدم وزوجه قال فأزلهم الشيطان فأزلهم الشيطان عنه يعني طلب زلة القدم والزلة اللي هي الزلة فالشيطان يستدرج العبد حتى إذا زل وقع قرتان المؤمن الموافق يخرج يخرج من من هذا القيد والغافل الله يذهب مع الشيطان، فالمؤمن يجب أن يكون يقف لهذا العدو، لأن الشيطان كما قال النبي الشيطان الذئب ابن آدم، وإنما يأكل الذئب الغنم القاضي. الذئب الغنم يجلس يجلس يترقب اللي الغنم الذي تبتعد عن القطيع يقوم يج معه، ما يشوف أصل القطيع، وإنما دور اللي تشرد بعيد والشيطان جالس جالس يقتنص فإذا اقتنصك أما المؤمن حذر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم إخوان من إخوان الشياطين يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون يستدرج الشيطان فيأخذه معه خطوة خطوة خطوة, خطوة. فعندنا شيء إيه؟ كذلك للخروج من الإثم. الأول يقظ الدائم. يقض. مؤمن يقظ. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا هم مفسرون تذكروا شنو؟ تذكروا أن الوقوع في المعصية معصية وأنها ارتهان وأن يصبح هناك سلطان لله تبارك وتعالى عليه بالعقوبة. كما قال تبارك وتعالى تريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا محذرا من ذنب اتخاذ أولياء أعداؤه أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا يعني إذا فعلت وقعت في هذه المعصية أصبح الله عليك سلطان بالمؤاخذة أصبح خلاص وقعت ارتهنت في ارتهنت بالذنب فعند ذلك يكون هناك يعني تؤخذ به أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا يعني سلطانا مبينا ليعاقبكم به فهي تحذير الله تبارك وتعالى ولذلك الله يحذر من الزم يقول احذر، كما قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين هل يجيلون؟ نعم طيب خالف قال جل وعلا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء خلاص قطعت صلتك بالله بعدما كنت ولي لله خلاص قطعت هذه الولاي ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير انظروا التحذير ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم من نفسه من عقوبك وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم فهي تحذير رب تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه مرة ثانية والله رؤوكم لك فهي تحذير رب تبارك وتعالى يقول احذروا العقوبة هذا النهي موجود فاحذر العقوبة فقول الله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا ماذا تذكروا الرب وأن معصيته شيء عظيم فإذاهم هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغالب وراه. ثم لا يقسرون ولذلك أرشد الله تبارك وتعالى إلى قطع حبل الماطن مستيقظ لين؟ اليقظة الدائمة اتخذ الإنسان إذا جاء ألم بالذنب يبتعد وقع فيه مجال أحسن باه وأتبع السيئة الحسنة لمحه أق... وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكر من قال لأخي فعلى أقامرك فليتصد دعا للقمار اذهب للصدق ومن حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله فرار من المعصية إلى ضدها في الطاع فالصدقه ضد القمار فإذا القمار حرام وصرق قطاع لله عز وجل إذا وقعت في هذا من قال لي على تعالى أقامرك فليتصد لأن هذه ضده طاع المضادة لهذه ومن حلف بالله هو العزة شرك الشرك فليقول لا إله إلا الله هاي توحيد وأتبع السيئة الحسنة تمحها أقم وأقم الصلاة أقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين يجب أن تكون المؤاخذة بالذنب مصب العيد المؤمن هكذا المؤمن ذنوبه يراها كالجبل تريد أن تسقط عليه وأما الكافر والمنافق فيرى ذنبه كذباب وما أسهل إبعاد الذباب عنك بإشارة من اليد لو ما تشير باليد يهرب الذباب فالمنافق يظن ذنبه على هذا النحو. وأما المؤمن لا يظن أن ذنبه جبل فوق رأسه ويوشك أن يقع وطبعا إبعاد جبل واقع أو قائم على الرأس هذا شيء عظيم جدا فهذا حال المسلم مع الذنب وحال المنافق مع الذنب ثم كلما عظم الإيمان كلما عظم تقديل الذنب وكلما قل الإيمان كلما قل تقديل الذنب كما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إنكم تعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر وكنا نعدها من العظائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو حي وأنا سأمر يقول لبعض الناس الذين لم يعني يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفوزوا بالصحبة يقول لهم إنكم تعملون أعمال هي في أعينكم أدق من الشعر يعني في عينك صغيرة جدا ما شعر ما تسوي شيء يقول وكنا نعدها من العظائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مع تنامي تنامي النظر إلى المعصية تنامي الإيمان يصبح الذنب وإن كان قليلا يصبح عظم ومع فتور الإيمان وقلته يأتي الإنسان بالعظائم ويظن ما تسوي شيء ما تسوي شيء فيا إخوة أرجو أن تقدروها وأن ينظر كل منا إلى صحيفة نفسه صحيفتك انظر فيها وحاسب نفسك من الآن قبل ما تعرض صحيفتك ستفتح لك وستوقف عليها والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه هيئة عظيمة في الوعظ يعيذنا الله تبارك وتعالى بها وعظ مباشر منه إلى كل واحد فينا بل كل واحد ممن أرسل وأنزل هذا القرآن لهم أمة محمد كلها بعربها وعجمها والشرقها وغربها وكل الفناتها هذا القرآن نذير للعالمين فالله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد يعني كل واحد ينظر إيش اللي قدموا لغد من الخير والشر فان كان فيه خير يبقى يا كان فيه شر يفر كيف يمحو هذا من صحائفه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وهذا المآل هذا مآل كل يا بالجنة يا بالنار أصحاب الجنة هم الفائز ثم الله يقول هذا القرآن يعني هذه الآيات لو نزلت على جبل تحذره هذا التحذير ما ينام الليل الجبل ما ينام لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله يخاف لو قيل له أيها الجبل قيل له الله يخاطبه أيها الجبل ترى الأمر كذا وكذا عليك تفعل كذا وعليك تفعل كذا واحذر إما أنك تكون جبل في الجنة ولا تكون جبل في النار طيّت ما ينام الليل الجبل ما ينام الليل لكن الإنسان أشد قسوة من من حجرة الجبل فلنقرأ هذه الآيات يعرف كل منا ذنبه ويعرف أن الذنب مرة ثانية وخالفت أمر بتبرك وتعالى وكل مخالفة ارتحال أتى الله تبارك وتعالى أن يخرجنا وإياكم من الذنب كله اللهم اغفرنا ذنوبنا برحمتك يا رحمة الراحمة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين يسأل أحد الإخوة يقول مواجب المسلمين نحو إخوانه في فلسطين ومحدث من انتهاكات من اليهود مسجد الأقصى من قتل وتشريد يمكن أجبنا عن هذا السؤال ومجموعة سلسلة نحوه اليوم في الأسئلة المقدمة في خطبة الجمعة يعني أرجو لأن الوقت ما يتسع بالتفصيل للرجوع إلى هذا وخلاصة الأمر أن طبعا ما يحدث الآن هو نتيجة تفريض الأمة في الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليها بأن تجاهد في سبيله. الجهاد لتحقيق مصالح عظيمة جدا أولها الدفاع عن المسلمين فالله تبارك وتعالى أمرنا أن ندافع عن أنفسنا وعن أموالنا وعن أعلابنا وعن إخواننا وجعل عدم دفاع المؤمن عن نفسه جريمة من الجرائم وقال جل وعلا يا أيها الذين منوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيرهم وكذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض والجهاد حتى لا تكون فتنة قال الله ويقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الأمة لما فرطت في الجهاد طبعا أذلها أعداؤها وجاءها مشكلة فلسطين ليست بنت اليوم مشكلة فلسطين الموجودة الآن هذا نتيجة تخطيط من العدو منذ نحو مئة سنة وقد وضع الأمر ديته والنتائج السيئة التي وصل اليه المسلمون بتمكين اليهود في هذه الأرض وتشريد من شرضوا فيها وإذلال الدول العربية كلها لتزعم بما يسمى بصلح دائم وسلام مع إسرائيل وهذا ليس طبعا صلحا ولا سلاما وإنما هي يعني معاهدات تفرض الكفر بالله تبارك وتعالى لأن كون اليهودي يقر على أنه لا يحارب أبدا هذا تنازل عن يعني عن الحق وأن المعاداة بين المسلمين والكفار وقد بين في حكم هذه المعاهدات القائمة وأنها معاهدات باطلة لا يجوز المؤمن أن يعتقدها فضلاً عن أن يشيع فيها ويقرها أقول هذا نتيجة عمل وأول هذا التفريط هو التفريط في الجهاد في سبيل الذي يقع الآن ذل ومهانة وهذا ليس وانتفاضك انتفاضة المكبل والجريح والشعب الفلسطيني قد انتفض مثل هذه الانتفاضات من يوم يعني غزل اليهود أرضه وبدأ ييجو تحت الحماية البريطانية بعد سقوط الخلافة العثمانية التي وقفت سد اليهود يحاولون الرجوع إلى فلسطين منذ أن خرجوا من شتتهم الله في الأرض محاولاتهم الدائبة كانت بدأت في من أول عهد السلطان تسليم العثماني وفصل العثمانيون طيلت أكثر من ثلاثمائة سنة لمكر اليهود ولذلك كانوا يمنعون اليهودي من أن يأخذ تأشيره لدخول الدولة العثمانية إلا لمدة شهر فقط وأما بالنسبة لفلسطين بالذات 15 يوم فقط يبقى فيها اليهود وآخر خليفة من خلفاء العثمانين هو الخليفة سلطان عبد الحميد جاء اليهود وطلبوا منه بأنهم يسمح لبعض اليهود بالهجرة إلى فلسطين ويعطوه في مقابل هذا له 20 مليون جنيه ذهب في ذلك الوقت والخزينة كانت تعاني من نقص فقال لو قطعت يدي لا يمكن أوقع لكم على هذا ولا أبي شبر من أرض يعني المسلمين هذه إنما هي يعني قال هذا لا أدنس شرفي وشرف آبائي الذين دافعوا عن عن هذه الأرض ولا أسمح لليهود علماً اليهود كل كان طلبهم أن يأتي ويعيشوا جنب طبرية في مكان مستنقعات ويصلحه ويسمح لهم بس بالهجرة والسكن فيها خلاه يمكن أسمح لهم بهذا ثم لذلك ذاك مقام الحرب العالمية وقامت هذه الدول الجديدة وجاء الاستعمار البريطاني ووضعت فلسطين تحت الحماية بدأت الهجرات اليهودية انتفض أول الشعب الفلسطيني انتفض منذ هذا ذلك الوقت وإلى هذا لكن انتفاضك انتفاضة المكبل والجريء مثل ما تشوفوا الآن أطفال صغار وكذا وكذا وكذا واليهود مدرجين بكل أنواع الأسلحة ويقتلونهم مثل ما تقتل الطيور في في في في, في, في الحل ليس بأي شيء بأي الحل لا بد بالجهاد الجهاد لا يمكن أن يعني تنصر حال الأمة إلا بالجهاد والقتال في سبيله. يوم ما قاتل يعني الأفغان هزموا روسيا التي جاءت بدباباتها وكذا لكن يوم ما قاموا فيها دمروها وأزابوها شيشان أمة صغيرة ولكنها صلها ستمئة سنة تجاهد الروس واليوم ولليوم بتجاهدهم لإخراجهم عشان يخرجوهم من دول لأنهم كفار المسلمين وضحوا تضحيات كثيرة شعوب هذه المنطقة كلها وقعت في يوم من الأيام تحت الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإنجليزي وغيرها لكن الأمة جاهلة. جزائر حاربت الفرنسيين وقدمت أكثر من مليون شخص حتى أزاح الفرنسيين. ولو أنها استسلمت وجلست ما ما خرج الفرنسي من من, من أرضها لا يمكن لا مجال إلا بالجهاد. الأمة لا تقوم هذه الأمة لا تقوم إلا بالجهاد بالجهاد الحقيقي. أما يعني أي اللي يمكن يمكن تجمع تبرعات ونوديها أنا قد أفتيت قبل هذا أنه لا يحل أن يوضع قرش واحد في يد منظمة التحرير الفلسطينية قبل هذا الكلام هذا لأنها تقود الأمة إلى الضلال دول مجموعة من الحرامية والنصابين وهم الذين أودوا بالشعب الفلسطيني إلى هذا وإنما لنصرة الشعب نفسه ووقوف معه والجهاد معه. على كل حال بيان هذا في يعني بيان أطول من المقام الآن شاب يقول أنه يحافظ على الواجبات ويؤدي كثيرا من النوافل إلا أنه يقول لا سوف يترك ذنب من الذنوب والنظر إلى النساء أعلم بأنه متزوج وعنده أبناء مرض مرض مرض الشهوة هذا مريض فهذا يجب أن يعالج نفسه من هذا المرض والذنب والنظر إلى النساء والاستمتاع على يعني الزنا أنواع النظر زنا كما قال النبي العين تزني وزناها نظر. والانف يزني ووزنه الشم والفم يزني وزنه القبل والذي يزني وزناه البطش والفرج يصدق ذلك ويكذب والنظر كبير كما قال جل وعلا كل من ين يغض من ابصارهم وقالوا كل من يغضض من ابصارهم وقال جل وعلا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور فهذا لا بد انه يتوب واذا يعني الزواج هو على كل حال يعني يساعد على غض البصر فقد قال تبارك وتعالى وإذا يعني سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهن يا نساء النبي لستنك أحد من نسائن اتقيتن فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشاب وقلنا قولا معروفا فهذا المريض لا بد إنه يعالج نفسه. يلاحظ في الآونة الأخيرة أن كثيرا من الشباب وخصوصاً صغار السن يلبسون ثياباً اللي هي الدشداش الضيقة حيث أنها تبرز ملامح الجسم وتكون فتنة لبعض الناظرين. أرجو النصيحة. طبعا هذه خنطة وهي أكبر من يعني. مع تحيات تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.